بلا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما بَلَى كَلَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ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 لا في خلق جديد بل هم بالقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا مُقِنُونٌ، وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاها، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلِ، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلِ مِنْ مِلَأٍ أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخند بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجد جدا إذا ذكروا بها خرُسُ جدَهُ وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وَمِن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مُؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المؤونزلا جنة المؤونزلا بما كانوا يعملون وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُنَّ نَارٌ كُلَّمَا أَرَدُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ زُوُقُ عَذَابًا نَارٌ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْماءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 إيمانهم ولاهم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون